خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أو حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعه خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع أو رأى كثر أضحى لله تعبده لا يتبع ما يعم مبتدع يقفل الهادي ويقلده والقلب سليم من يحوي القرآن يمجده يتلو ما يتلو من ذكرٍ يتدبره ويردده بلباس التقوى زينته من لبس السوء تجرده ويحكم ميزان المولى ميزان الناس يفنده وإذا فتن السوء اقتربت ولى واشتدت بعده وإذا هرج قد زلزله فكثير فيه وإذا الخيرات له سنحت قنص الخيرات تصيده يتواضع لله الأعلى في كل مآله يحمده مثل في الصبر وموعظة ومقيم العدل ومسنده نبع الإنصاف ومصدره والرفق البالغ مورده قول حسن حق عسل وسبيل الزهد يجدده يتفاءل بالحسن أبدا وظلام اليأس يبدده ويفيض حياء موفورا وسفول الهمة يلحده ومجد ما ينفعه عنه كسل لا يقعده لا يحسد إلا ذا فضل ذد دنيا لا لا يحسده ويحسن ظنا بالمولى وظن السيء يطرده فطن وأمين ذو صدق وحكيم فيما يقصده وشجاع لكن في حلم وأنات فعال تعضده وعفوه لكن في عز لا في ذل يتهدده أجمل بوفاء شيده وعفاف قل لمشيده لا يخطو نحو مذممة شلت عن إجرام يده صمم عما لا ينفعه لا يبصر ما لا يسعده أمار بالعرف المنجي نهاء عما يفسده ويؤدي الحق قال لا يبطئ فيه ويجحده ويشمر عن ساقي جد يدعو من ضل ويرشده يحبو الحاجة في عجل ببشاشة وجه ينجده رأس الإكرام ومعقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسماء وفشاف الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده ويذيع الله له ذكرا وإلى الآباد يخلده هذا مني وأنا منه وفضائله ستسوده طابت في الدنيا عيشته وعوال الجنة موعده طابت في الدنيا عيشته وعوال الجنة موعده